يديهم سددا ومن خلفهم سدا ومن قبلهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون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 فَكَذَّبُوهُما فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّ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 أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بغر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون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 فإذاهُ خامدون يا حسرةً على العباد يا حسرة على العبادَ ما يأفيهم مرسُول إِلا كان به يهزعون لم يَرووكم هلكنا قبلهم منِنَ القُرون أنهُ إليه لا يرجعون وَإ كلُ اللَ ج لدينا مظون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 بَيَأْهُنْ غُرُونَ إِلَّا صَيْحَتَهُمْ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا قَالُوا يَا ويلنا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 وَمَتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمَتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وَتَشحَدُ أَجللُون بِمَا كانوا يَكسِبُون وَلَونَ شَاءُلَ قَمَسْنَ على آعيُنِهِمْ فَسْتَبَ قُصِراطَ فَأَ يُبَصِرُون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 فلا لا يحزنك قولهم إن لا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نقفة فإذا هو خصيم مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعله ويجعل لكم من الشجر الأقضل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خَلَقَ السماوات والأرض بقادر على أن يَخْلُقَ مثلهم بلى وهو الخلاق العليم